الشيخ الكبير القاضي عياض في الشيخه رحمه الله وهي قوله تعالى او في باب الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبق أخواني أن قلنا إن الحق سبحانه وتعالى أخبر في هذه الآية أنه هو ملائكته يصلون على هذا النبي العظيم ومعنى هذا كما قلنا في الدرس السابق أن العالم العلوي كله يلهج بالثناء على هذا الرسول العظيم وقلنا هذه الصلاة لا من الله ولا من الملائكة من قطعت ابدا وسوف لا تنقطع إلى قيم الساعة إن الله وملائكته يصلون اذا قلنا هذا المضارع يفيد الاستمرارية التجددية الاستمرار التجدد فهو باستمرار الله وملائكته يصلون على هذا النبي إذا رب العزه يقول ما دام العالم العلوي كله يعج بالتصلي على رسول الله فلا بد من العالم السفلي ان يتجاوز مع العالم العلوي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اقتدوا بالحق سبحانه وبملائكته صلوا عليه وسلموا تسليما وقد بينا البارحه كيفيه صلاه صلاه الله وكيفيه صلاه الملائكه اما المؤمنون فيامرهم الله بان يصلوا ان يقولوا اللهم صل على هذا النبي وبين البارحة قلنا هناك مواطن ومواضع ستطلب فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم منها قلنا البارحة عند ذكر سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ومنها عند القنود في الوزن ومنها أيضا في, الصلاة أو في كل صلاه لا بد ان نصلي على رسول الله وقلنا ان هذا امر واجب بالنصوص التي اوردناها البارحه وكذلك ايضا اذا اردنا ان ندعو الله من السنه ان نثني على الله وان نصلي على رسول الله ثم نتقدم بالدعاء الله عز وجل ثم ايضا عند خطبه الجمعه او خطبه الاستسقاء او خطبه العيدين في كل هذه ورد عن الصحابه عن علي بن ابي طالب وابي موسى الاشعر وعمر بن العاص وغيرهم من صحابه رسول الله انهم كانوا اذا خطبوا صلوا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها ايضا قلنا البالح يوم الجمعه يوم الجمعه سيد النبي عليه الصلاه والسلام يامرنا بان نكثر ما نصلي فقط يقول اكثروا من الصلاه عليه يوم الجمعه فان صلاتكم معروضه عليك قالوا كيف تعرض عليك وقد ارنت يعني بديت وشييت قال عليه الصلاه والسلام إن الله حرم على الأرض أن تاكل أجسام الأنبياء كل الأنبياء فلو أنك حفرت على أي نبي من الأنبياء لوجدته الآن غدا طريا كأنه دفن الآن ومنها أيضا عند دخول المسجد من أراد أن يدخل المسجد فعليه أن يسمي الله وأن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند دخوله وعند خروجه بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك في الدخول وفي الخروج اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك ابواب فضلك أرض. ثم ايضا من مواطن التي تطلب فيها الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم عند الاذان عندما يفرغ المؤذن من ادانه وطبعا نبدأ ان نتجاوب مع وان نحكي ادان مؤذن الا في الحي على يكبر نكبر يهلل نهلل ثم يعني عندما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح نقول لا حول ولا قوة الا بالله ثم للمعنى لا حول الأقوة الا أبداً اي العالم كله لا تحول لهم من شيء إلى شيء لا حول ولا قوة ولا قدرة للعالم كله علويه وسفليه لا تحول لهم من جهة إلى جهة ولا قدرة له على الفعل على هذا التحول كيف ما كان إلا بقوة الله وقدرة الله فالعالم من الذي يسيره من الذي يمشيه من الذي يحفظه من الذي يرعاه حتى نحن لولا قوة الله وقدرة الله ما تحركنا الكون كله أن الله يمسك السماوات والارض أن تزولها ولا إنزالة إن أمسكهما من أحد من بعده تعدي ويمسك السماء أنصعا من الأرض إلا بهنا لولا امساكه ولولا حفظه ولولا كله قل من يكلأكم زيد بالليل والنهار من الرحمن ثم قال من الرحمن إذا الكلاء من رحمته من لطفه وإحسانه يرحمنا يمدنا يعطينا يساعدنا يمرر حياتنا أوجدنا بقدرته وربانا بنعمه باستمرار فلنعرف الله ولنتصل بالله ولنصطلح مع الله بعض العلماء يقولون لا حول أي لا تحولا من معصيتك إلى طاعتك ولا قوة على عبادتك إلا بإذنك ورحمتك وفضلك وجودك هذا تفسير جزئي وإلا المعنى الكلي هو ما سمعته النار لا من مع المعنى العالمي <تصفيق> إذن عندما أن من المؤجن الأذان ونحن نحكي الأذان في الآخر باخر الاذان الأذان علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول ذلك الدعاء المشهور اللهم رب هذه الدعوة التامة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله ما فيه دعوة تامة مثل هذه اللهم رب هذه الدرجه السامه والصراص القائمه ارسل محمد الوسيله الفضيله وابعثه المقام المحمود الذي وعدته انك انت في ما صح ثم يقول عليه الصلاه والسلام من سمع الاذان المؤذن فقال مثل ما يقول ثم سأل لي الوسيله فانها درجه في الجنه لا تنبغي الا لعبد من عباد الله وارجو انظروا شفاعه رسول الله وارجو ان اكون أنا هو فمن سال لي الوسيله ثم صلى عليه فمن فمن حكى الاذان وسأل لي الوسيلة وصلى علي فإن من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرة ثم سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامه إذا أردت أن يشفع فيك رسول الله وفي من يشفع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله في المذنبين ومن منا لم يذنب من من منا من لم يذنب من كل بني آدم خطاء وماذا خطاء بعض العلماء ما شاء الله ما غلطين اقول من الغلط يقول خطاء يعني مخطئ لا يا اخي الكريم كل بني آدم خطاء يعني مجرم يخطئ ويجرم واما كيف الله يقوله؟ مكان كانوا خاطئين خاطئين معنى خاطئين يعني مجرمين نستن من خطيئتي انك بتي من الخدمه كنت الخاطئ خاطئ ها خاطئين زين هذا على كل حال كل بني آدم خطاء يعني مذنب مجرم كل واحد لولا عنايه الله ولولا رحمه الله قلوبنا من الى الاجرام ومن وجد خيرا فليحمد الله في الحديث القدسي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينك محرمه فلا تظالموا ثم قال يا عبادي كلكم تخطئونا بالليل والنهار وأنا حافر الذنوب جميعنا فاستغفروا لي كل يا عبادي كلكم ضال، كلنا ضال، نعم لو تركنا وشأننا لضللنا وتحنا لكفرنا قلت لكم البارحة لو اننا كنا في بلاد الغرب بلد بلد وفي بلاد الامريكان وفي بلاد الشيوعيين في الصين كذا لكنا ايش شيوعيين او كنا ملاحدة كنا ايش كفار لكن من رحمه الله بنا اننا تنازلنا من آباء يشهدون ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله والله من فضل الله علينا لا قدره لنا على شيء كلكم ضعوا إلا من أديتوا فاستهدوني بالصمرار ولذلك فور علينا في صلاة الفاسعة اهدنا الصراط المستقيم لا باستمرارية من يمررني ويدمني على الهدايه من؟ رب العزة اهدنا وفقنا ارشدنا إذن كل ضعوا النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل هو وجدك ضالاً فهد لكن مراسل الضمان هناك ما هو وجده يقبض الأصنام ويشرب الخمرة ويتعذب إذا الجاهلية لا ويفعل فعل الجاهلية لا ما سجد لصمم ما شرب خمرا ما لعب قمارا ما فعل أي شيء يشين لا ما فعل إلا الزين ما في شيء ولكن مقصود بالأولي سبحانه هو ستكى يعني ما كنت ستدري من الكتاب ولا الايمان ما كنت ستعرف شيئاً من هذا الدين الضارة الناقة الضارة معنى ضال البعير الضارة معنى مثلوب شارك كذلك كنا مثلوب الرسول ما كان يعرف شيئاً لا حلوة لا حلوة فالله ارشده وهداه وجعله امام المرسلين وسيد المتقين وجعله خاتم النبيين والمرسلين كذلك الله عز وجل اختاره لان يحمل رساله العالم للزمان كله والمكان كله من فضل الله على رسوله وجد جدار ما كنت تدري ما الكتاب ولا هذا المعنى وجدك الظالم انك تشيء ثم حملك هذه الامانه العظمى وهذه المسؤوليه الكبرى اخواني الكرام هنا عندنا وقفه صغيره سله لي الوسيله في الحديث هذا هو الصحيحين ثم سألوا لي الوسيلة ما هي الوسيلة يقول عليه الصلاة والسلام يقول الوسيلة هنا يقول وهي درجة في الجنة درجة عالية في الجنة ولا يعطاها إلا واحد في البشرية ما تُعطى لي ثاني ما اعطيت لآدم أب البشرية ولا اعطيت لنوح أول رسول الله أول رسول وما اعطيت لابراهيم خليل الرحمن زد رسول الله ما اعطيت الا لواحد قل لا ينبغي ان تكون الا لعبد من عباد الله وارجو ان اكون انا هو هو هو هو ولكن هو يقول صلى الله عليه وسلم ارجو فسلوا لي الوسيله طلبها من الله أن يعطيها لي الله اعطاها الكرام الوسيله عند اطلاقات الاطلاق الاول هو ده والاطلاق الثاني هو الايمان والتوحيد وكل ما يقربنا من الله سبحانه وتعالى عقيده وشريعه علم وعمل من هاجر الضامي كله يطلق عليه وسيلة وهو المقصود في قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتساقوا الله واتساقوا إليه الوسيله ما هي؟ اتساقوا الله واتساقوا اطلبوا الوسيلة ما هي؟ هي هذه الشريعة كنوا نصفا من هذه الشريعة مثلوها قوموا بها طبقوها في الأرض كنوا نموذجا لها هي الوسيلة التي تربطكم بالله ما يربطكم بالله شيء أبدا لا يعرفكم ويقطع بكم السير بكم تماما من الذي يربطكم به هذا الدين ما أعوالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى الا من عام وعمل صالح فأولئك القمار اولئك الاشاره البعيد معنى هؤلاء صفوا عالوا سموا بانفسهم فكانت هذه الاشاره الضخمه اولئك اذن هذا الاطلاق إيه؟ الاطلاق الثاني الاطلاق الثالث هناك وسائل تتسخر عند الدعاء عندما يدعو المرء ربه يتسخر عند دعائه وسيله وسيله لا سلكيه ان صح التعبير اتصال بالله سبحانه وتعالى لكي يقبل هذا الدعاء ويوصل ما هي الوسيلة المتصله باستقراء العلماء وتتبعهم للشريعة وجدوا هذه الوسيلة تتجمع في ثلاثة امور لا رابع لها اولاها هي اسماء الله وصفاته دل عليها قوله سبحانه ولله الاسماء الحسنى فادعوه بيش بها بها ما هي الاسماء الحسنى اسماء الحسنى كثيره منها ما عرفها الانبياء والمرسلون والمؤمنون الصالحون ومنها ما عرفها الملائكه المقربون فقط ومنها ما لم يعرفها لا الانبياء ولا المرسلون ولا المؤمنون الصالحون وهي أسماء حسنى دل على هذا الحديث الصحيح الذي يقول فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل حن بإنسان يقول اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصية بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم من هو لك بكل اسم, أسألك بكل اسم من هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استغفرت به معلم أحد أو استغفرت به في علم الغيب عندك فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله عز وجل بكل أسمائه ما عرف منها وما لها ولله الأسماء الحزنة فادعوه بها وطبعا أسماء الله حسن مناسب إذا كنت سطلب سطل الغنى سقول يا غني يا كريم إذا كنت سطهم العافيه تقول يا عفو يا رحيم وهكذا لكل مقام مقام كما يقولون إذا هذا النوع الأول الذي به نتوسل إلى الله في الدعاء ليش بأسماء الله وصفاته والدليل من كتاب ربنا الثانية النوع الثاني وهذا طبعا باستقراء العلماء كما قلنا المعنى الثاني بالعمل الصالح نتوسل الى الله بعمل قدمناه لله صالحا وهو المدلول عليه في قوله سبحانه ربنا ربنا يعلمنا كيف ندعو لاننا جهل جهلنا لا. نحن جهل ما الذي يعلمنا وعلمك ما لم تكن تعلم وعلم الانسان ما لم يعلم قوه الرب زدني علمه لا علم الا من الله والا نحن جهله مقبوسون ما نعرف فيه فالله هو الذي علمنا ليش لانه العالم علم شمولي فهذا قبس من علمه قبس كما أن الحياة الحاية الحقيقية عند من التي لا أول لها ولا نهاية عند من عند ربنا نحن احياء من الذي بدنا بالحياة؟ كلامك العلم العلم الشامل لا نهائي الماضي لا نهائي والمستقبل لا نهائي والحاضر بالعلم والاستبليه لمن هو فيه مثل في مثل هذه المثال عبد هذه لا مقربون مقرمون ولا ولرسله حتى الملائكه ما يعلمون. الا ما علمكم الله كما قال الله عز وجل في خلق ادم وعلم ادم الاسماء كلها فيما على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء قالوا سبحانك لا علم لنا لا لا. الا ما علمتنا انك انت العليم الحديد. إخواني هذا المعنى قلنا ربنا يقول يعلمنا كيف نتعرض ربنا إننا آمنا في الدعاء ربنا إننا آمنا تغفر لنا أمرتنا بالإيمان فأمننا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للايمان فأمننا ربنا تغفر لنا <تصفيق> هذا توسل به بالعمل الصالح وأعلى العمل الصالح هو الإيمان ومنه قصة أصحاب الغار الذين أخبر رسول الله عشر مع الناس من كانوا قبلنا سافروا فأوضوا إلى غرد فالغار وإذا بصفرة حاضر من أعلى الجبل من أعلى الجبل لا تقف إلا عند فب الغار وارتصد الغار ما يرموا لبس اسم النور فهي اسوا من الحال، واذا بهم يقول بعضهم لبعض فليتوجه كل واحد منا بعمل صالح مخلص لله قدمه لله ولعوبه بي. ويوم الاول يتحدث ويقول يا ربي انا كان لي ها اولاد صغار وكنت سؤال الغنم وكان لي والدان شيخان كبيرة فكنت انعظمه دائما عندما ماسي او ما والديه بوالديه في يوم من الايام وجدت اباوي نائمه ولما اتيت باللبن لتاخرت وجاءت اولدته بنائمه ووجدت اولادي مازالوا ما اعطيتهم حتى اعطي والديه فبازوا يتدارون يبكوا يغوصون من شدة الجوع ما اعطيتهم ساعطي الوالديه اضروا كرهه ان يوقفهما منهم. الله اكبر لها المرور. والله ما وجدت هذا المرور. ولا تكاد تجده الا عند من رحم الله. سبحان الله. اولاد صغار يتدغون من شدة الجوع ويصرخون ويبكون وما يعطيهم حتى يعطي والديهم. ويكره ان هذا حتى يجدون. الله اكبر. اي مرور هذا ما شاء الله يقول يا ربي حتى استيقظا ثم اعطيتهما يقول يا ربي ان كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فاخرج عنا ما نحن فيه سبحان الله تاتي, تاتي كرامه من الله هذه هذا الاخلاص له قوه وطاقه دفعه الصخره والله دفعه الصخره اندبعت الزخرفه لكن ما يكره السر بشرشا راهو رصيصا لهم كرامه يقول الثاني يا ربي انا كي كانت ابنه عام وكنت شغوفا بها كانت أحد النساء اليه وفي يوم من الايام كنت اراودها عن نفسي فتابع علي حتى نزلت بها فاقه نجاعة فجاءت إلي ترجوني أن أعطيها فقلت ما أعطي حتى تمكنيني من نفسك وفعلا تحت ضغط القاهر والحاجة مكنت نفسها منه قالت هكذا فلما قال أعطيتها إيش مئة درهم رغم أو دينار يقول فلما دخلتوا بين شعبها قالت يا فلان اتساق الله ولا تفض الخاسم إلا بحقها اتساق الله وإذا بواعد الرباني وخوف إله يقذفه الله في قلب هذا الرجل فيتركها يقول سارة ما أعطي سوارة. خلاص خوفا يروح يقول يا ربي إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه واندفعت الصخر أكثر من الساخر ولكنهم ما يقدر يخرجوا ما يصدقون الشرور وإذا بالثالث يقول يا ربي هذا مش كيس وشلو هذا بيج بالاعمال الصالحة قدموها لله والثالث يقول يا رب انا كان عندي وجراء كان عندي عمال وكل واحد لما من اعمالهم كل واحد اديته وجلسوا ما واحد سرق عندي وجلسوا سرق حتى صارت خناف والوقار واليبيل والعبيد والوائل فيه مدة مديدة تجسروا في يوم من الأيام تأتي سنوات وإذا بهيات يقول يا أخو الان أدل إجرأ فيه ما حاجة تتعرف ما حاجة خمسين ألف فرانك وإذا بيقلوا هذه الأغنام وهذه الأبقار وهذه العبيد كلها لك يقول يا أخو لا تهزأ بي أنا أجرأ فيك أنا يقول والله إنها لك نميتها لك فهي لك هو كلها كل وينها يقول يا أبي إن كنت فعلت ذلك ومتغاء مرضاتك فاتخرج عن عمامك فالصم فرج السلطة ويخرجون بماذا توسل هؤلاء؟ الصحيح بالعمل الصالح <صحيح> والله فقنا الصالح ليش الدعاء بالعمل الصالح تقول يا ربي انت امرتني ولا نفذت فبسبب تنفيذ لأوامرك يا رب استجب دعائي هذا هو المعنى الثاني المعنى الثالث التوسل المشروع في دعاء الرجل الصالح تاتي لواحد وتقول يا فلان جزاك الله خيرا ادعوني ادعو لي الله عز وجل تلبس فيه خير رجل فاضل رجل مؤمن رجل يتقي الله ساره في المساجد يعني تلبس منه خوف الله عز وجل ويعني يتبع طريقه مستقيم تخدعوني هذا مشروع لنا مشروع. بالله علمنا ان ندعو لآبائنا واجدادنا. ربنا اغفر لنا. ولاخواننا. الذين سبقونا بالايمان. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. ربنا انك ربنا. كان الصحابه مره عليه الصلاة والسلام كان يخطب واذا برجل يقوم ويقول يا رسول الله والله نزل من القحر احتاج ان يقضي على النواشي وعلى ال... وعلى كل يد. كان من حي ادعو الله ان يمترنا فرفع صلى الله عليه وسلم يده ها؟ بالدعاء يقول والسماء كانت صافية والشمس محرقة قال والله ما درسته عزماء اخذ يدعو ويدعو ويدعو واذا ما لدي تبكى من ايه تفسه واذا من ممطار تتهى على لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم ها هو في الدعاء من اين ازات علم الله الله اسابيع من حينها قال ما خرجنا الا في المطر وبقيت المطر سبسا كاملا يعني اسبوع وفق أسبوع. الجمعه نفسها وخرجت الجمعه التي تليها. ذلك الرجل الآخر يقول يا رسول الله قد غارقنا انقطعت السبل ووفق الباطل اجتاحتنا الابطال وينب على سرته سنضباعنا حوالينا ولا علينا اللهم على الجبال والآكام والأودية ومنابس الشعر يقول والله خرج في الشمس وخرج في القطر يعني ظلم المكان وخرج صلى الله عليه وسلم أعمه يقول يا رسول الله والله إن الناس يتقررونني وزوجتي تتقدرني أنا أعمد والله أن يرد لي بصري يقول اصبر ولك الجنة يقول ادعوا يا رسول الله يقول اصبر ولك الجنة يقول يا رسول الله ادعوا دعوني لي دعنا نعوضه وثم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له هذه هذه فيها امراض يقول له توضأ وصلي ركعتين وقل هذا الدعاء يعني هو ان الرسول صلى الله عليه وسلم سيدعو له ولكن هو ايضا لا بد ان يدعو اشي يقول قالوا اللهم بنبيك نبي الرحمه اسالك ان ترد لي بسلا عندما تصلي ركع زيب قل هكذا قالوا النبي بنبيه ما معنى بذاته بجاهه لا بدعائه ليش لنه قدعه قالوا أصبر قدعه قالوا أصبر قدعه ما معنى بنبيه يا ربي بنبيه وده يفرح أبي الحديث يقول اللهم شبعهم فيه وشبعني فيه يعني اقبل دعاءه فيه واقبل دعائي فيه الله أكبر. طرقي. إذا هذا هو هذه المعاني التي يطلق عليها التوسل. اذا التوسل في الدعاء يقول علماء انحصر في ثلاثة مبادئ: بأسماء الله وصفاته، وبالعمل الصالح، وبدعاء الرجل الصالح. ومنه أيضا دعاء عمر. لما كان عمر رضي الله عنه خليفه المسلمين ونزل القحط جمع الصحابة وقال وكان من جمله الحاضرين العباس رضي الله عنه فتقدم عمر رضي الله عنه وقال وقدم العباس وقال تقدم يا عباس وقال اللهم ان كنا نتوسل اليك بنبيك فتقبل الضوء وأننا الآن نتوسل بعم نبيك تقدم يا عباد ما معنى بنبيك كنا نتوسل بنبيك أي بدعائه لما كان حياً من الذي كان يدعو كي يجعلوا بينهم وبين الله من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. والآن وقد مات النبي ثم يجعلوه العباد وهذا الحديث صحيح نعم يترك الفارق ليوم شيء لو كان هذا جائزا بعد الموت لا كلا ثم الف كلمه واذا استسالها عمر ما يقال من كتبه صحابه يا رسول الله نعم المهم انطلقنا من الصلاة على رسول الله من مواطنها اننا عند الاذان نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ايضا من مواطن الصلاه اننا اذا كنا في مجلس واردنا ان نتفرق من ذلك المجلس ندعو على المجلس ثم نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله عليه الصلاه والسلام ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم الا كان عليهم سر معنى سرا اي حزن وندامه اعذب ايديهم ليش مر مجلس من المجالس لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كانوا من اهل الجنة دخلوا الجنة ولكنهم يتحصرون ويتندبون ما شاء الله لانا لو ذكرنا من ولكن الرفعة كانت دون الرفعة فيتحصرون على مفاز مرت مجالس ما ذكرنا الله فيه كيف ماذا هذا الذكر في هذه المجالس كيف قد واحد كيف الواحد كيف ذكر في المجالس وهذا ينبغي نعرفه هل بالحاله التي نحن عليها لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله, الله فشل لا, لا يا لا ما يجد هذه المجالس يفسرها لنا مجالس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أولئك الذين ما قالوا لنا هذا الإسلام العظيم اولئك الذين مثلوا لنا الصورة الصور المنهجية للإسلام العظيم اللي مثلوا المنهاج بالمعنى الصحيح في الأرض وأقاموا دولة الإسلام واسحقوا بها رضوان الله والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوه باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه والله من خرج عن طريقهم وعن سنتهم وعن منهاجهم ضل سواحسنا فقد ضل ضلالا بعيدا تمنس ان يخرج من الطريق ولا تنخرطين اذا تسردوا سردوا لا هذا ضل ضلالا بعيدا خلاص لا يمكن ولو حاول ارجاعه يفترق سهمين اذا الذين مثلوا لنا المنهج الصحيح والمنهاج المرضي عند ربنا من هم؟ اصحاب رسول الله فاذا تنازعنا لمن نرجع فإذا تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول اطيعوا الله يقول كل علماء هذه الايه جمعت مصادر الإسلام اطيعوا الله في كتابه وأطيعوا الرسول في سنته وقل الأمر منكم والله رسول الأمر منكم الإجماع قل الأمر من العلماء فردوه الرسول وإذا قل الأمر منهم العلماء لعله الذين يصمتونه منه يعني الاجماع ثم فإن سنازعتم في شيء القياس فردوه لأن الإسلام سبحان الله جمعه ما من شيء قل او كثر ما من شيء يستجد على مر الحياة الا ونجد له اصلا في الاسلام العظيم لان حسن الاحكام التي عللها الشارع تلك العله تنزل منزله القاعده تلك العله اذا وجدناها فيما من من امور نربط تلك المستجدات بالمصادر التشريعيه التي حكم النص فيه وورط النص فيه اذا كان الاسلام جماعا حتى تقوم الساعه ما من شيء كيف تمنعه الا ونجد له ما يشبهه ويماثله في كتاب الله وفي سنه رسول الله لماذا لان هذا كلام الله وكلام الله جماعه نعم اخواني في المجلس صلى الله عليه وسلم في المجلس نعم مجالس الذكر قلنا الذكر الذي يفسره لنا هم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف مجالس الذكر مجالس الذكر مثل هذا المجلس الذي نتحدث فيه عن ايات من كتاب الله وعن احاديث رسول الله نتحدث فيه لماذا خلقنا الله ما هي مسؤوليتنا في الحياه ما هو مصيرنا بعدما تنتهي مسرحيه حياتنا الى اين الحديث في هذا الحديث في الايمان الحديث في التوحيد الحديث في الاعمال الصالحه التي تربطنا بالله الحديث عن الاسلام العظيم وعن المنهج الرباني هذا كل الذكر فيه والحديث فيه هو من ذكر الله واكبر ذكر لله هو كساب الله عز وجل نعم قلنا من المواسم التي يطلب فيها ويستحب فيها التصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم الصباح والمساء في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نامن امرئ يصلي علي كل صباح عشرا ويصلي علي كل مساء حلت له شفاعتي يوم القيامه ورد ورد من شيخك فيه سيدنا رسول الله, سيدنا رسول الله. هل في شيخ افضل منه قل لي بالله عليه نعم كنا من مواطن الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم اننا كل يوم نصلي في الصباح على رسول الله عشره وفي المساء عندما نصلي المغرب نصلي على رسول الله عشرة ولا بأس أن نقرن كل صلاة يعني نصلي عشرة ونسلم عشرة نصلي عشرة ونسلم عشرة لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا صلوا علي وسلموا تسليما كيف نسلم الصلاة عرضنا كنا بارح كيف نصلي الصلاة التي ينبغي نصليها بإيش بالصلاة الإبراهيمية التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وقلنا هم فرسان اللغة العربية، وهم عباقرة في اللغة العربية. الواحد منهم يستطيع أن يأتي بألفاظ جزله بألفاظ بليغه في التصلي على رسول الله، بألفاظ جماعة ما شاء الله. إنه فرسان. ومع ذلك تأدب مع سيدنا رسول الله وقالوا كيف نصلي عليك لما نزلت هذه الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كذا قالوا كيف نصلي عليك وقالوا السلام عليك قد عرفناه فكيف نصلي عليك السلام عليك قد عرفناه ليش عرفوه؟ السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته اذا اردت ان تسلم على رسول الله كيف تقول السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته عشر الصباح في المساجد وتصليه كيف اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كيف علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف نصلي عليه قال فول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد هو سبحانه يعلمنا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 في جلاء الافهام في الصلاة على خير الأنام كتاب قيم في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اورد فيها ألفات كثيرة ولما صح منها إلا خمسة بأيها صليت على رسول الله تكون قد اديت المطلوب قلنا الواحدة من هذه الصلوات التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه هي أفضل من كل الصلوات التي يصلي بها للان لان هذه موحى بها من الله وهناك فرق كبير وبون شاسع بين ما هو من الله وما هو من عباد الله كذا ولنا الصحابه كانوا يريدون الصلاه من مشكات النبوءه الصلاه موحى بها من الله لان الرسول صلى الله عليه وسلم عن الهوى ان هو الا وحين يحب. قلنا واحدا من الصلاة الابراهيميه ضعها في كفة وضع الملايير ملايير ملايير بل بلايين ضعها في كفة اخرى ما الذي يرجح؟ رسول صلاة رسول الله قلنا قالوا السلام عليك قد عرفناه كيف نصلي عليك. اذا نصلي على رسول الله عشرا بالصلاه الابراهيميه ونسلم على رسول الله عشرا بالسلام الذي علمنا رسول الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ممكن سألت صلاة والسلام عليك يا رسول الله وكيف. ولكن كيف يكون على قسمكم يا إخوان هذه التي هي من الله هي أفضل ولا لا ما في شيء وإي حمّن نأسمى من الميزان ومن الميزان هو ما الرسول الله الذي هو موحى به من الله وهذه نصيحه اخواني يقدمها لي نفسي ولا الموقف الثاني بقى فيه وقت الموقف الثاني او اقول متباشر الحاجه 11 تالف ليش حالفه حالف شو الرسول الاول اللي, اللي قلنا البارح قولوا بالله عاودنا اليوم ليش عودناه لكي تعود بتحفظوا شل الموطن الأول قلنا عند ذكر رسول الله الموطن الثاني في التشاكل الموطن الثالث القنوز الموطن الليل الرابع الجنازة ليلة الموطن الخامس أنا ما أقول رئيس الليلة الجمعة الليلة الجمعة طيب السادس دخول المشهد الم الموطن الثامن السا... التام... التام... الاذان الثامن عند الدعاء هي التاسع المجلس المجلس العاشر هذا هي جزاك الله هي جزاك الله هي جزاك الله هي جزاك الله هي جزاك الله هي جزاك الله الحادي عشر الحادي عشر عند الهم اللهم اشف عن الهموم عند الهموم اذا نزل بك هم او غم افتعمل صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم والدليل في الحديث الصحيح ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من الليل واطال قيامه ثم كان هناك مجموعه من الصحابه قال لهم عليه الصلاة والسلام ايها الناس اذكروا الله جاءت الراجفه تتبعها الراضفه جاءت الراجفه تتبعها الراذفة جاء الموت بما فيه كرها مرتين صلى الله عليه وسلم جاءت الراذفة تتبعها تسبع الراذفة جاء الموت بما فيه ثم تكلم واحد من الصحابة قال له يا رسول الله اني اصلي عليك فكم اجعل لك من صلاتي الربع قال فإن زدت فهو خير لك قال النصف قال إن زدت فهو خير لك قال الثلثين قال فإن زدت فهو خير لك قال والذي نفسي بيده والله لا أجعل لك صلاتي كلها. قال اذا سقف همك ويُفر دمك. اذا سقف همك ويُفر. كيف سقف كيف صلاتي كلها؟ يعني أوقاتي كلها اكرسها في الصلاة عليك يا رسول الله. خذلين صليت صلوات الخمس ونقضي يعني ها معقبات بداية من الأمور لذين لم دا لكن بمجرد ما أفروا أشرأ في الصلاة عليها حتى يأتي وقت آخر وهكذا حياتي كلها في الصلاة عليك يا رسول الله قال إذن سكفى همك ما في هم ينزل بك إلا كشبه الله وردك ها وأزاله كل الغموم وكل الهموم وكل المشاكل وكل المصائب تزاعد عنك لا إلهي بيش؟ بالصلاة على رسول الله ولكن بأي لفظ؟ باللفظ الكبرائي بس بالصلاة الكبرائي عندنا وقفة في اللفظة الأولى في العبارة الأولى يقول في النبي عليه الصلاة والسلام جاءت الراجفة تتبعها الراجفة جاء الموت في شو الراجفة؟ يوم ترجم الراجب تتبعها الراذفة عندما عليه الصلاة والسلام اختلتها من هنا جاءت الراجفة وزمت الراجفة وهذه الراجبة, الراجبة. ايش الراجبة لانها الزبزلة الهزة سفكك العالم هذا البناء الهيكل الكوني بعلويه وسفليه سوف يهدبه الله وسوف ينهيه اذا حدث كون هائل ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها رب نفسي فيضر الأرض قاحا صفصفا منشا لا ترى فيها عوجا ولا امس ما فيه لا انحضار ولا صعود ما فيه لا انطفاء ولا انحضار كلها وال... والبعث والنشور والحساب سيكون عليها على هذه الكرة الارضية هي ما تبدل الارض غير الارض والسماوات وسرج بيضاء كالناقي شوف الناقي شون هو اللغة؟, اللغة العربية؟ هو الخالص حند الخالص تعرف حند الخالص ولا لا <تصفيق> <تصفيق> الارض كلها ربنا يبيضها ويجعلها نقيه بيضاء عليه كل حساب ما فيه لا شمس ولا قمر ولا شيء اشي واشرقت الارض بنور وما يفرق من الحساب يكون صفا كل واحد يسافر لوطنه خدنا من الحج ولا العمره واش الناس بقى في عرفه ولا تبقى بمينان سير كل واحد اللي يركب طائره واللي يمشي بالسياره واللي يركب اي غادي يمتد من كره الارضين للجنه اش ينسد صراط هذا الصراط اللي كان في هذا الصراط تعرف الصراط هنا شنو وان هذا صراطي مستقيم. مستقيما اللي في هذا الصراط غادي في فلاك. بقدر سرعته في هذا الصراط هنا من الإنسان عنده قوة وطاقه في هذا الصراط ما شاء الله يمشي بيه كم في المئة في المساعة وكم بالخمسين من ممكن ومن ممكن كذلك على الصراط كم من مشكلة بقر وكم من واحد كالريح وكم من واحد كجواب الخير وكم من واحد يجري وواحد يمشي وواحد ايه يحبو وواحد يمتغل صيبو وهناك مخاطر كلاليم كل كلامي كل كلامي اللي كتهته هنا هناك هذا خطفك كل كله الزنا وهذا كله من الولوه وهذا كله من الخمره وكلنا بالحشيش وكلنا بكلاليم هنا وكذلك الكلام التي خطفت هنا تخطفك هناك وهناك من هو مقترض ليد الله وهم والملاحدة واليهود والنصارى والشيوعيون والديمقراطيون زيد والقوميون ها لا اله الا الله الله اكبر جاءت الراجفه ستصبحها جاء الراجفة جاء الموت الدنيا الراجفه ربما كلامي طلبنا شويه الوقت فحسبنا هذا وان شاء الله نحن معكم عدنا شوواصله السير هذه المسيره اهم شيء الا الله يوفق الجميع من